الرابع لما بينك وبين اخيك المسلم رجل المظالم وتحدثنا الى ان المظالم ثلاثة اقسام مظالم مالية ومظالم عرضية ومظالم نفسية وتحدثنا ايضا في خضم هذه المظالم عما يجب ربته في خلاف بين اهل العلم والفقهاء. ومنه ننتقل إلى ما تستوجبه هذه المحارم التي هي سبل حقيقة إلى أن يكون على رقبتك من المظالم ما تستهويه هذه المحارم أو ما تستوجبه ونبدأ بحول الله بالمحارم اللتانية ثم نعقبه بالسمعية ثم بالبطشية ثم بالنظرية ثم إلى أن نختم إن شاء الله الأبواب السبعة في هذه المحافة واليوم موضوعنا في المحارم اللثانية قال الشيخ أحمد بن أحمد بن ضعوق المالك الفاتي الشهير إمام الأئمة وعلم الأعنام وبالمناسبة هذا الرجل هو الذي شرح كتاب السلطان سبي محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك العدوي ابن أو حفيد المولى إسماعيل هذا الرجل له كتاب أي هذا الملك له كتاب في الفقه المالكي اسمه طبق الأرضان فيما جمعناه من مساند الأئمة والسادة المالكية وابن أبي ذيب القيروان والإمام الحطام كان أيضا علم من الأعلام مجددا للدين وكان الثلاثية الوحيد أي ذا العقيدة الثلاثية من أئمة هذا المذهب الذين دعوا إلى التجديد في, في المذهب المغري فبقه في العبادات يأخذه باجتهاده من المذاهم الأربعة وعقيدته حنبلية وفقه في المعاملات مالكي خالد لما يعتر ذلك من تتبع الحينة في فتح باب التعدل في الاعتقاد على باب المعاملات ولكن التعبض كما قال الإمام المازري رحمه الله صاحب الجواهر وهو من أئمة فقهاء مذهب الإمام مالك الأندلس حينما رأوه يروه قراءة البثملة بالسر في الصلاة وعند المالكية تكرأ قالوا له لماذا خالفت المذهب في قراءة في السر؟ قال لا لأن أرتكب مكروها في مذهبي خير من أن تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي ومذهب اليمان الشافعي يبطل صلاة من لم يقرأ بساتحة الكتاب جهرا وقال أفضل لي من باب الاحتياط أن أرتكب مكروحا وهو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله خير لي من أن أحصل عند الإمام الشافعي في إبطال صراطه وهذا اجتهاد واسع هؤلاء الأئمة هم الذين تهموا مذهب الإمام مالك حق الفهم ثم جاء بعدهم من الابواق من لا يقرأوا ولا يفهم معنى كلمة المذهب ولا كلمة الفقر ليطبق علينا بعض الاقاويل التي لا يفهمها. ونقول له طالع جيدا قجبا مذهبك لتعرف ما هو مذهب الامام مالك لنتطبق الحق التطبيق. الامام مالك لا يجيد كراءة الفاتحة في طلاف الجنازة احتياطا من أنه كان يمنع هذا الإمام كراءة القرآن على الموتى والإمام أبو حاليفة النعمان هو صاحب المذهب الوحيد الذي أجاز ذلك واستدل بهذا الجواد من جواد كراءة فادحة في طلاف الجنازة حتى لا يكون في لتطبيق المذهب يجب أن يكون تطبيقه كله على ما يستوجبه هذا المنهب لنكون مطبقين إن شاء الله المحارم اللي ثانية قال الشيخ أحمد بن بروق هي أربعة الكذب والغيبة والفضيحة والباطل فأما الكذب وهو أعلىها درجة قال وفيها درجات تعلو بعضها على بعض وأعلى درجة الكذب في القبح هو الكذب على الله ورسوله والكذب على الله ورسوله مرافق وهو أن تنسوا من الصرع إلى الله ما لم ينزله وأن تقول هذا من جنة رسول الله وهو بذعة هذا كذب على الله ورسوله ومنهم من جاءوا فوضعوا أحاديث نسبوها إلى رسول الله فاطلا ظلما وبهتانا وزورا فانبرى من بين الأمة رجال أقيا أشداء أخذوا من أعماق العلم ذررة فعالموا مستمبتهم فأخذوا بباب الجرح والتعديد وسيرتين في النميمة ثم فححوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين وضعوا أحاديثا أو أحاديث موضوع ضاطل على رسول الله صلى الله كانت غاياتهم متفرقة فمتى من استحنا البدعة فوضع على رسول الله صلى الله عليه وتلم هذه الأحاديث ليؤكد بدعيته وهناك من استهوته الأموال وفي مثال رجل فلاح كان يملك أراضي شازع لبلاد المشرق فزرع في إحدى السنوات العزل. فاجتمع لديه من محصول العزة ما نيف عن انتضاع فخاف على تجارته أن تتكدث فقال لأحد الفقهاء المشهورين لك نصف المحصول يعني إذا اكتفى بنصف المحصول وباع النصف تكون تجارته رائجة قال له لك نصف المحصول على أن تضع حديدا يرغب الناس في شراء العزة فأوضع هذا الفقيه لما لديه حبوة عند المصلين قام على المنبر وقال حدثني فلان عن علان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله لم يقل ذلك وهو منه وراء العدس هما أكيل له فطفق الناس يشترون العدس حتى نتجت بضاعته فلما تاب الرجل قام على نفس المنبر وأعلن كذب وضعه لياذا حليب فتفرق حوله الناس أيدي سبا ومنذ تلك اللحظة انبرى الأئمة الأعلام وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حنبل والإمام البخاري وأصحاب الصحاح انبروا لتنقية الحديث من شوائب الكبر ففرقوا بين الموضوع والحفن والضعيف والصحيح والعزيز وغير ذلك من مصطلحات أهل الحديث ثم ذهبت بهم العصبية المذهبية إلى وضع أحاديثة مزدى المذهب الآخر كالأحلام الذين كانت لديهم قواقع مع المذهب الشافعي حينما ظهر محمد من إبريث الشافعي رحمه الله إمام المذهب وأضاف إلى المذهب المالكي إضافة ثم انبرى بمذهبه الخاص فطفق يعلمه الناس والمذاهب كلها منتبئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها على الصحة وكلنا نقبلها وليس لدينا تعصب لمذهب دون مذهب وإنما التمذهب لا بد لنا في مذهب واحد حتى لا نتبرق بالخلال التمذهب خير من التعصب فجاء بعض فقهاء الأحنام وأبو حنيفة بريء من هذا طبعا جاء ووضع حديثا ونزل إلى رسوله لتصلم ما قاله لما أي ما قال هو الرجل سيأتي أو سيظهر في أمة رجل اسمه أحمد بن إدريس أو محمد بن إدريس أتر على أمة من إبليس ورجل آخر ضرع البذنجان ووضع له حديثا قال فيه البذنجان لما أكل له على غرار حديث رسول الله تعالى رغم ضعفه وله شواهد ماء زمزم لما شرب له والذي صح عندنا في قضية ماء زلزا قول رسول الله تعسلم هو طعامه طعام وهو شفاء سكر قالوا هذا الحديث يقول آخر رغم بعضه لكن ما دون ذلك مما ينسب إلى تصدر الطعام فيها الكثير من الموضوعات على هذه الخاصية هذا كله كذب على الله ورسوله وهذا أقوى ما يمكن أن يخافه الإنسان يوم القيامة أن ينسب إلى الله ما لم ينزل به سلطانا وهناك من يماري حين يناقشه الناس يماري بأنه أدمغه بالفجة الظاهرة الظاهرة فيختلق سيئا يثبت به قوله يختلق هذا الشيء حتى لا يثبت ماء وجهه وهذا بعيد عن الحق أيما بعد وبعده عن الحق قد يؤدي بالأمة إلى الانزلاق في مستوى الوحل لأن الحق يحوجنا نحلم أن نربح له حينما نقول شيئا ثم يبدو لنا الحق في غيره نعبدو عما قلنا والإمام مالك رحمة الله عليه قال خذوا من قول ما وافق الكتاب والسنة ثم قال اعرضوا أقوال هذه على كتاب الله وسنة رسول الله فما رأيتموه موافقا فخذوا به وما رأيتموه مخالفا فاضربوا بقول عرض الحائل وخذوا بما في كلام الله ورسوله وكان الأئمة بعده إذا صح عندهم الحديث خالف رأيا من رأي المالكية أخذ بما في الحديث وقال هذا على مذهب مالك لأنه اشترى قال إذا صح الحديث فهو مذهب إذا صح الحديث فهو مذهب وقد يصل إلى الإمام دون الآخر ما لا يصل من الحديث وقد يجد الإمام حديثين متعارضين وهذا عند أهل العلم بالحديد يسمعون بينهما لا أمكن الجمال ثم يجعلون أحدهما في درج صحة فيأخذون أقوهما صحة في فربما كان أحدهما موهوعا والآخر صحيح أو أن يكون ضعيفا والآخر صحيح أو أن يكون أحدهما صحة والآخر صحيح أو أن يكون قلاهما صحيحا فيأخذ بالمتواتر ويترك الأحان أو أن يكون أحدهما ناسخا للآخر أو يكون متقيدا له أو مطلقة أو جامعا أو مفرقة وهكذا من غاية اصطلاح لكن قالوا إذا تكافأ الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما فقط بهم للجلال أخذن بباب الإحطية ثم يأتي لذلك كذبك على أخيك المسلم بأن تنسب إليه ما لم يفعله حتى تهرب مما وقع عليك من مشاكل وهذا كثير جدا وهذا اتهام بالزور ان النبي صلى رددها ثلاثه انا وقول الزور وقول الزور وقول الزور, وقول الزور وهو ان ترمي غيرك بما لم يفعله لتهرب انت من المشكل وهو في الدرجه الثانيه ان الكذب ثم بعد ذلك يأتي من المحارم اللي ثانية الغيبة وهو ذكرك أخاك بظهر غيبه مما يكره لو سمعه في حضوره بما فيه طبعا أما بما ليس فيه فهذا ليسمى خيبة وإنما يسمى بثانا وسبق أن نبهناكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخلت إليه امرأة قصيرة تستفتيه في شيء في بيت عائشة فلما خرجت المرأة وكان قطرها ملفت قالت عائشة أشارت إلى رسول الله إشارة بأنها قصيرة ولم تتكون يعني لم تتلقظ فغضب النبي صلى الله وقال ويحك يا عائشة لقد اغتبت المرأة قالت عائشة يا رسول الله أولئك قصيرة قال نعم هي قصيرة فلذلك اغتبتها لو لم تكن كذلك لكان ما قلته بؤتانا أو لن كنت بحثتها في رواه إذا قلت في أخيك ما يقر بما فيه فقد اختبته وإذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بحثته والبهتان أشد من الغيبة والغيبة أيضا منشؤها الحسد والحسد جمرة تضلم ستؤذي صاحبها أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنا كما تأكل النار الحطر كما تأكل النار الحطر كن على يقين مهما قدمت قد في جنب الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وفاقة وكلمة طيبة إذا كان في قلبك حسد فإن كل تلك الأعمال يأكلها الحسد لا مخالة يقول النبي صلى توفيأتي قوم من أمة يوم القيامة حسناتهم مثل جبال تهامة حتى إذا أتوها جعلها ربها بأن منصورها قال عمر بن حصر لله جعل عنه أصلا رسول الله خذهم لنا حتى لا نكون منهم قال هم منكم يتكلمون بلسان قش من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون ويتصدقون كما تتصدقون إلا أنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارب الله انتهكوا وفيهم تحقيق لقول ربنا تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين حينما تأتي بحسناتك ثم تأتي بما يلتهم هذه الحسنات يوم القيامة أنت تنكر يوم القيامة مكر الله سيكون بأن يضع لك جبالا من الحسنان فإذا أتيتها لتأخذها لم تجدها شيئا فتقول أولم تكن هنا فيقال لك اذهب إلى فلان فيعطيك الحسنان فإنك إنما صليت من أجله هذا في الرياء أو ينبهك إلى معنى الإفلاق النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحابته قال أتذرون من المفلس قال المفلس فينا من نادرها من أفول نتاعه قال ذا للمجلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وعمل ولكن أتى وقد هذا واختاد هذا وقاتل هذا وأكل مال هذا وأنا أخذ حق هذا فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته وذاك من حسناته حتى إذا ثنيت أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النهر والدرسة الثالثة من المحارم الفضيحة والفضيحة على أربعة أضرب سعاية وبهتان ونميمة وإفشاء السر فأما السعاية فهو إقاع الإنسان بتتبع أوراقه حتى توقعه فيما يكره فتنشر ذلك بين الناس أو تنقل فعله إلى الحاكم ليضغبه أريد كم الجعاية ما حققه اهل الفقر ويفعل ذلك الانسان ايضا بدافع الحسد بدافع الحسد لغير ليأكل الحسنان بل يدفع الحسد ان ان ينتج الانسان الى اشياء اخرى تنذكرها في الباطل ومن ذلك نزلت المعومذات قل عوض رب الفلح وقل عوض رب النال قال النساء سلم من تتبع عورة أخي تتبع الله عورة حتى يصبحه على رؤوس الأشهال رواء الإمام بخاري في الأدب المفرد وداخل الصحيح في التاريخ من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يصدحه على رؤوس الأشهال يحظر يحظر فربنا بصير رقيب لا تأخذه سنة ولا نوم عجبت لمن يحب الله ويعصيه ويكره الشيطان ويطيعه كما قال أبو العباس السبت رحمه الله يقول عجبت للناس يحبون الله ويحصونه ويكرهون الصيطان ويضيعونه عجب ما فوقه عجب ثم قال وبهدان والبهدان على شقين إما أن تقول في أخك ما ليس فيه وهذا اسم عظيم ويسمى الإثك والقذف وحده في الشرع ان يجلد فاعله 80 جلده ما لم ياتي باربعه شهداء على ما فعل وقد اتهموا عائشه الصديقه العفيفه رضي الله تعالى عنه وارضا في عرضه فادى رسول الله في ذلك فانزل الله براءتها من فوق سبع سماوات انظروا إلى عائشه وهي تتلقى براءتها من عند الله دخل عليه عصمه كان قد فارقها شهرا كاملا لما في نفسه ليس لانه صدق ولكن لأن الوحي تاخر عنه شهرا ولم يبرئها وقال العلماء هذا صدق اعجاز على صدق نبوه رسول الله الذين اتهموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القران من عنده ويعلمون أن عائشة كانت أحب نساء رفل الله إلى رسول الله ما كان ليمكث صحرا لو كان يأتي بهذا القرآن من عندي لكان قد جاء بهذا القرآن في أول يوم خدشت فيه عرضاً ولكن لما تأخر العرض عنه أكدنا وتأكد لهم أن هذا القرآن من عندي ربي العزة دخلت عائشة مع عائشة وهو مفتد وعائشة نظاراتها بين الغضب واللون ثم تل عليها آية البراءة التي برأ الله صلى بها عائشة فقال أبو بكر وقد استمشر وتبسم وأشرق وجهه لما كان يجده من كلام الناس الجارح فقال عائشة قومي الى رسول الله فقد بيديته يعني وشكوري قالت والله لا اشكر غير الله الذي مراني وهذا ليس فيه تنقيص من قيمه رسول الله بقدر ما فيه اعلان للتوحيد الحق ولم يمكن ان ينكر ان ذلك لكن عائسه سكره الله وقدرت يد رسول الله الذي هو زوجها والبستان على الشق الثاني هو أن تبهت أخاك بين الجمع لأن تصبحه بكلام جارح حتى يصر لونه حتى إذا انشقت الأرض خلفها مما تجد عليه من القوة أيضا يسمى بثان وهو أن تقلف أخاك أمام الجمع في وجهه أو أن تسبه بحيث أن تقوي في مقامه وهو ضعيف دونك سواء عامل لديك سواء أقلك بردةً أو لك منة عليه بأن تتصدق عليه أو تفعل ولكن تستغل هذه المنة في أن تذهذه بين الناس وهذا لا يجوز مطلقا عائشة أم المؤمنين كانت ترسل خادمها للصدقات بعدما أتى الله عليهم بفتح فارس ومصر إثباتية وكان الفيء كثير كانت ترسل عاملها وخادمها للصدقات ليوزعها بين الفقراء فإذا رجع خادمها وقد أنهى مهمته سألته عائشة ماذا قال لك؟ قال جاز الله عائشة خيرا فتقول عائشة وجازاه خيرا فيقول الخادم إنما دعا مقابل الصدقة فتقول دعاء بدعاء وتبقى الصدقة خالصة لله حتى لا يكون في قلبها منة عليه دعاء يقابله دعائه أما الصدقة تبقى خالصة لله لا أريد عليها دعاء ولا شكرا ولا أي شيء دعاء بدعاء وتبقى الصدقة خالصة لله ثم النميمة نزلنا في الصبيحة قلنا دعاية بثاء ونميمة والنميمة جاءت الأثر عن رسول الله صلى الله عليه في الصحاح البخاري أن صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمعهما يعذبان سمع صراقهما وقال الصحابة الذين كانوا معا سمعنا ألينا عذاب إيمان ويطلع علينا الآن أساتذ أكاديميون يعلنون أن عذاب القضر كذب ووهد ولعمري أعجب لهؤلاء ماذا صاروا تكاثره رأيتم كردا صار دكتورا ماذا كان الكرد دكتورا سمعهما يعذبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم انطلق وقال بلى يعذبان في كبير أما الأول فكان لا يستثر من البوم وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس كان يمشي بالنميمة بين الناس ينقل الكلام من هذا إلى هذا وطابع النمام تعرفه بنقله الكلام إليك واعلام فيما علمه أهل العلم ونبه عليه أن من نقل إليك نقل عنك حجم من نقل إليك نقل عنك حجم وقد تم الله تبارك وتعالى الذي ينقل اليك الكلام سواء كان صحيحا او خطا تماه فاسقا ان جاءكم فاسق فما تقولوا والعقل فتبينوا وما فاسق ان جاءكم فاسق بنبأ اعس تبينوا حتى بيون ماشي واش تعرفوا واش فات يقول لا هو فاسق كان ذلك صحيحا او خطا لانه نقل الي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة وأنتم <تصفيق> الذي نقل إليك ينقل عنك لا محالة وكان الأئمة الأطهار والعلماء الأخيار إذا ذكرت الغيب في مجلدهم قطعوها وقاموا وإذا جاء أحد ونقل إليه نميمة قال له أنت فاذق ثم ايتني ببينا أما الأول أنت فاتق ولكن اتني ببينة فإن أتاه ببينة سقي عليه فضوة وإن لم يأتي كان له حد قد فجلد ثمارين جرحة في المبهر ثم إفشاء السر وأعظم جرم هو أن تفتأ من أحدا على سرك ثم يطفق يقوله بين الناس وأعظم سر ما كان بين الرجل وزوجته وأن رسعة من هذا قال لا يبتن الرجل يفضي إلى دوجته وتفضي إليه فإذا قال في الصباح قال لأصحابه كان بيني وبين دوجتي كذا وكذا هذا لا يرضاه ذهمة لنفسه وقد سمعنا هذا كثيرا لا يرضاه ذهمة لا يرضاه من يكتب الرجول في وفقها أن يفضي بسره وزوجته إلى غيره مهما يكن؟ وإن كان أخله شكيئا ليس من, من الذمة وليس من الهمة أن يفعر الرجل هذا وهذا تنقيص من قبل رجولا ثم أن يكون بينك وبين أخيك المسلم الذي استعملك على بعض سره فأطلع إليك به أي بهذا السر فذهبت تقوله للناس ومن الذي يحصل قد يقوله لأحد بالناس إليه وقل بيني وبينك <تصفيق> يحكى أن رجلاً وصاحباً وسد سيئاً من الكنز في حقل لهم فقال أين نخبئه؟ قال أول عندك قال زوجتي لا تحفظ السر قال وزوجة تبقى هي زديدة؟ لم أجربها قال نرجعه في الحقل حتى تختبر زوجتك فذهب إلى زوجته وفي الصباح وقال لقد ولدت بيضاً وبعد أسبوع ناداه ولي البلد وقال بلغني أنك ولست ستعاً وتتعين بيضاً قال والله لو استأمنت زوجتي على هذه جر واحدة من الزهن لصارت الآن 99 جر من أين آتي لأخلص رقبتي من الموت <تصفيق> كيف؟ قال استأمن زوجتي على السر والزوجة ذهبت إلى أمها وقالت إن زوجي ولد بيضا ولكن لا تقولها لأحد الأم قالتها لأختها وقالت لا تقولها لأحد الأخت قالتها لأبنائها وقالت لا تقولها لأحد كل واحد يزيد بيضة في كل خبر ينقله وهكذا تتسم الإشاعة التي لا يقوم عليها برهان ولا دليل ثم يأتي في الرطب الرابع الباطل قلنا الكبب والغيبة والضيحة والباطل والباطل هو, شيء هو كل شيء دون الحق وهو الضلال قال ربنا سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال والباطل والباطل كثير منه السحر والطلطنات والعزائم والأشكال والخط وما يتصل بذلك وقد ذكروا في سلب نزول قول ربنا تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق أن تواحرا من اليهود فحرم لرسول الله تعالى في عقل وانظروا كيف نبه ربنا تبارك وتعالى في إرجاع معنى هذا الباصل كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاثق إذا وقت ومن شر النفاثات في العقد وقرأ داخل العصر من شر النافثات في العقد وهي قراءة رويت عن يعقوب الحضراني من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بمعنى أن هذا الحسد هو سبب ذلك مسجح ومن شر حاسد ثم قال إذا حسد ولم يقل إن حسد والفرق في اللغة بين إن الاشتراف إن واشتراف إذا أن إن تفيد احتمال الوقوع قد يقع وقد لا يقع ولكن إذا يفيد تحقق الوقوع إذا جاء في النصف الشرع إذا, إذا وقعت الحتما ستاقع إذا جاء نص الله حتما سيجيه ولكن إن جاءكم قد يجيه وقد لا يجيه إذا جاءك المنافقون حتما سيجيون وقد أدوا هذا الفرق بين إن وإذا قال ومن شر حافظه إذا أي الحاسد لا بد أن يحسد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حسدت فلا تبغي معنى كل الناس داخلهم ما يشبه الحسد فليحولها بذكر الله إلى عدم التعسل ثلاثة ليس ينج منهن أحد الظن والطيرة ثمة الحسد ثلاثة ليس ينج منهن أحد الظن أي شوء والصيرها التطير والحسد قال النصار ثلاث فإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظمنت فلا تحقق لأنك إذا تتبعت عورة أخيك للتحقق ما ظمنته به حرام نهى عنك تقال فإذا ظننت فلا تحقق ونرجع الكلام عن باقي ما استجمعناه في الباطل إلى الجمعة المقبلة أقول قولي هذا وأستخر الله لي ولكم ولسائر المؤمن آمن الحمد للسائر رب العالم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الكبير المتعاند للجلال والإفضال المنزه عن الكفئ والنسي والمثال والصلاة ربه وتبابه على دلقاء الصهور من راس الحق وينبع النور وعلى آله وعطراته أصحاب الأفيدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من السنة بمداهم واقتفع أفرهم إلى عيوم الدين والجزاء من بعد جزنا واحد, واحد إعلام الوزارة الأوقاف تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في أداء فريدة الحج لعامين 1831 و 1832 أن فترة عملية التسجيل ستتبتغ من يوم 2 خامس أبريل 2010 وستستمر إلى غاية 21 من شهر أبريل معنى أن القرعة لهذه السنة ستكون لسنتين يعني يقرعون لهذه السنة وللسنة الموالية وفق ما في هذا الاعلان ان شاء الله أنت نذكر في كل جمع وهنا السؤال سأرجعوني إن شاء الله إلى الخطوة المقبلة لأننا عنا سنتحدث عن محالي بسمائية وهذا ضرور إن شاء الله يكون مع المحالي بسمائية يتحدث للأخ أو يسأل عن حكم شرح الغناء وحكم الاستماع للغناء سيكون إن شاء الله في الجمعة المقبلة الجواب عنه اللهم جعل جمعنا هذا جمع مباركة مرحومة وزعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرور والأغيار الأطوة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة وأجلنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين سبحانه وتسقنا موت الشهداء وعيش السعاداء ونبل النبلاء وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه إلى حاف الملحين أذقنا يا ربنا برض عفوك أذقنا يا ربنا برض عفوك وحلاوة مغفرتك وحلاوة مغفرتك اللهم إنا نسألك الشقة والعفاء والرزق الحلال والكفاء والرزق الحلال والكفاء أنصر لهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد الثالث واجعله لنا يا رب خير سائز وسدد لهم خطه على ذرب النفائز وترد لهم من حواشي الشياطين والوساوث والهواجد وأكر عينه بولي عهده وصنوه وتائر إخوانه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين الخيرا فعلموا على كل خير ومن أراد بهم سوى فعرضه اللهم للمهالك وزد في وجه المثالك واجمه يا ربنا بالنجوم الشوابك وكفناه بما شئت يا عزيز يا مالك وكفناه بما شئت يا عزيز يا مالك اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ونسألك تمام الصيانة وحسن الديانة مهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما ينظفون وسلام على المصرين والحمد لله رب العالمين وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحساء والمنكر ونذكر الله أكبر والنصر يعلم ما تصحون